وَمَا أسَلْناَا فِي قَرِيَةم مِن نَّبِين إِللاا أَخَذْنَا أَهْلَ بِالبَأسَاءِ وَبرررَّ إلَ عََّهُمْ يَّرَعُون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 وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كانوا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 وَنَطُبَع عَ قُلوبِهِم فَهُم لا يَسمَعون تِلكَقُرانَ قُصّ عَلَيكَ مِنْ أَمبائِهَا وَول قَد جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيناتِ فَمَا كانَوا يُؤمِنُ بِمَا كَذَّبُ مِ قَ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 حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُّبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ